بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين واصلي وسلم على أشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله وصحبه والصلاه والسلام ساتكلم ايها الاخوه الكرام في موضوع اتصور ان هذا الموضوع هو من اهم المواضيع التي ينبغي ان تطرق اليوم في واقعنا ركزوا معي هذا الموضوع الذي ساتكلم فيه هو في الاصل دوره تدريبيه القيها بعنوان فن التعامل مع الناس وجئت قبل فترة وألقيت شيئا منها في في جدة لكن لم يتيسر كمالها كله هذه الدورة ألقيها عادة في ثلاثة أيام والحاضرون يدفعون فلوس إشان يحضرون لكن اليوم لعطيكم أيام إجادة سأحاول أن أختصر لكم هذه الدورة اللي ثلاثة أيام فيها قرابة المئة قاعدة سأحاول أن أختصرها لكم في أهم خمس قواعد منها تسمعوا مني ولأجل يا جماعة أن الإنسان يحاول أن يطور قدراته المشكلة أن بعض الناس تجد احيانا ان عمره يكون في العشرين ويصل الى الثلاثين والاربعين دون ان تطور قدراتها التي يتعامل فيها مع الناس الا تلاحظون احيانا أن يكون هناك مثلا خطيب جمعة قبل بداية في بساعة لا تكاد ان تجد لك مكانا في مسجد بينما هناك خطيب جمعة اخر تأتي في اخر الخطبة وربما قد بدأ الصلاة وتستطيع انك تجد لك مكان في الصف الرابع او الخامس اليس هذا موجود يا جماعة ولا لا ليش المسجد الاول امتلأ قبل الخطبة بساعة والثاني الناس لا يحضرون عنده ليش المسجد الاول الناس يذهبون اليه بالسيارات ويزحمون ويلفق سيارتها على بعد كيلو ويأتي يمشي في هذا الحر بينما الثاني المواقف مظلل عند المسجد ومع ذلك لا يأتي اليه الا قليل هل المسألة يا جماعة تعتمد على مثلا جمال المسجد الذي يلقي فيه الشخص يعني نقول مثلا الاول يجتمعون عندها الناس لان مسجده معتقين الجدران وحاطين جود سفريات عشان كذا يجتمعون الناس والثاني مسكين مسجده قديم ولا يجتمعون فيه هل هي تعتمد على لون الجدران وجدة المسجد اجيبه لا لا تعتمد على هذا هل تعتمد على لون البشت اللي لابسها الخطيب نقول اه عرفنا ليش الناس يجتمعون عند الخطيب الأول لأن لابس بجست بني إذا كل الخطباء لما يلبسون بجست بني ينتل مسجدهم هل هي تعتمد على هذا لا هل تعتمد على الدارجة العلمية نقول اه الخطيب الأول لان معه شهادة دكتوراه الناس ينتلئون عنده بس الثاني معاه ثاني ابتدائي ويعني هو طالب علم بس ما معه شهادة كبيرة عشان كذا الناس ما يجتمعون لا بدليل ان يمكن الخطيب هذا اللي اجتمع عنده الناس يمكن نصف المسجد ما يدرون ايشهاته ولا يعرفون اسمه اليس كذلك هل المسألة تعتمد على شكل الخطيب على لونه تعتمد على مقدار ماله لا تعتمد على هذا كله هي في الحقيقة تعتمد على ايش يا جماعة اجيبوا على قدرته قدرته في التاثير على الاخرين على المهارات التي يمارسها المهارات التي مارسها في تأثيري على الآخر ممتاز كذلك جماعة لما يكون هناك زوج تحبه زوجته في كثير من الأحيان تجد أحيانا بعض الأزواج يكون فيه جمال ومعطيه رب العالمين قرشين وثيارة حلوة وكذا ومع ذلك ما تحبه زوجته بينما يكون الثاني أقل منه جمالا أقل منه مالا ثيارتها أقل منه معيشته أقل منه ومع ذلك تهيل به زوجته شبقا أليس هذا موجودا؟ بلا إذا المسألة ما تعتمد محبة الزوجة لزوجها على شكله ومظهره هي في الحقيقة تعتمد على نوع تعامل هذا الزوج مع زوجته نوع تعامله معها جعلها يحب جعلها تحبه وتتعلق به لغير ذلك أحياناً يجمع حتى أولادنا يعني أفرض أنك يوم من الأيام جاء عندك مثلا اثنان من زملائك مثلا أو ثنتين من خواتك أم خالد و أم أحمد ذات اليوم وبنطوا عندكم وجلسوا عند الوالدة. فخالد خالد وأحمد صغار أبو خمس سنوات بدأوا يلعبون هذا يتحب الستار وهذا ي يقف وهذا يرك فوق الكنب فأم خالد زبتت على ولدها قالت خالد اجلس جال ولد على طول وإن شاء الله إن شاء الله يمه جلس وثلاث ساعات إلين انتهى بالعزومة ما تحرك بينما أم أحمد يا أحمد اجلس ان شاء الله وينجى فوق مزارية يا أحمد اجلس ان شاء الله ويدفع تحت الكنب يا أحمد وترىك وراه طول الوقت طيب ما الذي جعل الأول يستجيب من أول توجيه والثاني لا مهارات مارستها الأمة يمكن أم خالد وهي جاية إلى البيت أهلها قالت له اسمع ترى والله العظيم إن سويته زعاج أني ما أعطيك مثلا العشر ريال اللي أنا وعدتك والله إن سويته زعاج لا أخليه بك يجلدك جلب والله إن سويته مارست مهارات صحيح أنها مهارات تدائية لكن برضو مهارات وجدت نتيجتها أما الثانية فلم تمارس أي نوع من المهارات جاءت بس قالت يا ولد أهم شيء ما تنسى نعالك بس وانت وانت راجع يا جماعة نحن أي واحد استطاعا يصل إلى القمة اعلم بأنه يمارس مهارات ما يمارسها غيره أي واحد موظف أو طالب أو مثلا ساكن معكم في الحارة لاحظ أن الموظفين زملائكم أو أن زملائها الطلاب أو أن الجيران يحبونه اعلم يقينا أنه يمارس مهارات جعلتهم يحبونه ما احبوني اجل شكله ومظهره وشهادته وحسبه ونسبه إنما احبوني اجل مهارات معينة يمارسوها معهم فاحبوني سببها خذ ثانا اخر اي شخص يا جماعة يعني ايضا اذا دخل الى الناس في المجلب استبشروا بقدومه اعلم أنه انهم لما يدخل كل واحد يقول تعال هنا يا ابو الله، لا لا لا تعال هنا لا لا هنا المكان فاضي بينما يمكن تدخل انت بعده وتبدأ الفرات كمين ويسار اتدور احد يقول لك تعال جنبي ولا احد يناديكي طيب يا جماعة انا ما لي رب ليش هو تنادونه وانا لا هو بلا شك ما نادوه لاجل شكله ومظهره في غالب الاحيان نادوه لاجل مهارات يمارسها ماءهم استطاع ان يكتب بها محبتهم اذا اتفقنا يا جماعة على أهمية ان الشخص ينمي مهاراته حتى يستطيع بها ان يكتب محبة الاخري على هذا اي ولا لا طيب خذوا مني الان خمس مهارات إذا فعلتها بإذن الله تعالى سوف تكون محبوبا عند الآخرين. حزن الناس يعني تستطيع أن تصل إلى القمة ويبدأ الناس يقولون يا أخي ما شاء الله والله إسلام كل إخوانه يحبونه. يا أخي سبحان الله صدق حتى زملاء كلهم يحبونه. يا أخي والله حتى جماعة المسجد سبحان الله يحبونه حتى إذا واحد صار عنده مخالفة شرعية ولا شيء وجاء وراح سبحان الله يتقبل منه مباشرة إذا جرى بين اثنين خصومة وجبوا أصلح بينهم سبحان الله ما أدخل إسلام في الموضوع إلا بينهم. طيب ليش ان جماعة لاني يمارس المهارات اول هذه المهارات ان يكون تعامل الانسان مع الناس ان يعتبر حسن التعامل مع الناس عباده يتعبد لله تعالى بها ماذا يعني بهذا كما انك تتعبد بصلاة الظحى تتعبد بصلاة الليل اعتبر تبسمك وجه اخيك ايش صدقة دلالتك للرجل في الطريق لما يقول يا اخي وين مثلا من وين أطلع على تور فلاني تقول طيب الله يحييك تطلع من هنا وانت مبتسم وتنطف هذه صدقة انت الان كنت تصدق صحيح انك ما عضيته فلوس لكن انت الان كما قال الله عليه وسلم دلالتك للرجل في الطريق هذه صدقة كذلك حملك للرجل متاعه الى دابته واحد مثلا جاء وشرعنا مثلا كرتون موية صحة ولا اي شيء وجايب غيشي ما هو قادر قل مثلا اي غرض من الاغراب جئت انت وقفت عنده وحملت ماه حتى وضعته في شنطة سيارة هذا لك صدقة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في عصره لما كان الواحد يركب على بعيره ثم يحتاج أن يرفع متاعه ما يقدر ينزل من البعير ويشيل المتاع فكان الناس يساعدونه يرفعونه له الآن ممكن تساعد واحد في الحمل على, على سيارته إذن نحن يا جماعة لما نتعبد لله تعالى بمثل هذا التعامل ونتعامل مع كل واحد من الناس بناء على التعبد لله ليس بناء على المصرح التي نأخذها منه يكون هذا عباده اعطيكم مثال افرضوا يا جماعة واحد شاب 30 خرج من الثنوية ومسكين نسبة 68 69 ولا يبغى ذاك اليوم يجمع وجهه قال 70 ومقدم ملف الملك عبد العزيز هنا وفي ام القرى وما ادري مقدم ملف في كل مكان يبغى احد يقبله بس فرضا افرض انه دخل ذاك اليوم الى عرس مثلا ولد عمه ولا ولد خاله وسلم على الناس وجاء وجلس وصاحبنا هذا شايف نفسه شوي ما معلّة ثانوية يعني وجاء وجلس جنب واحد من زملائه جلس زميله هذا على يمينه كيف الحادثك طيب ها بشتر وشعلومك فاللي جنبه اللي على يساره نفرض ان الشخص مثلا لم يعتني بمظهره ومظهره عادي ورجل يعني ما تعطيه قدر كبير لما تراه فاللي جنبه يبغى يدخل في الموضوع فقال له اللي جنبه كيف الحالسك طيب؟ قال بخير الله يسلم ايهو شخ بارك هاسك طيب قال له اللي جنبه ما تلاحظ اليوم جدا حر شوي قال يعني حر حرا طلع عبطائي ايوه كيف حالك انت اتذر قال له هذاك بشر لأخوين يدرس يعني ادرس مكان معين ايوه كيف الحالس ولا عطاه وجه قال لك اللي جنبك اخلون يفرعم قال تدري من اللي على يسارك؟ قلت مين قال هذا مدير هذا معالي مدير عام جامعة الملك عبد العزيز ألم يتغير تعاملك ولا ترجحك اللهم سلم اذن حر سبحان الله يا اخي والله حر يا اخي عجيب لا لا تروح جد لا تروح الطائف انت مهم وجودك عند الله يطولك شنطه عمرك عساك طيب عساك بخير انا متخرج من الثانويه والله ندور الجامعات وانت وجهك وجه بالخير وسبحان الله من يوم شفت وجهك حبيتك وما ادري ما شاء الله وين الهج هذا اللي قبل شوي وين هالكلام الحلو هذا ما طلع الا لما اكتشفت ان لك عند هذا الرجل مصلحه اصبح تعامل كثير من الناس يا جماعه مع الاسف بناء على مصالح مع الآخرين. يقول له واحد من من من عمياني يقول مرة من المرات كان عندي صلص الأمارة يقول رحت دخلت الأمارة قبل صلاة الظهر بعشر دقائق أبغى قفل الصادر والوارد أبغى يقول ما حد عطاني وجه أسأل وين يقول لا رح رح منك يجي عند الثاني وين كذا يرميه منك يقول أذن الظهر وطلعت وصليت الظهر في الجامعة الكبير الملاصق للأمارة وانا طالع. وجدت شخصا يبيع مشالح مستعملة يعني مشلح يسوى 2000 ريال يبيع على 400 ريال 500 ريال مستعمل يقول والله عجبني مشلح شكله نظيف والزري جديد خدته وكفته عليه إلا والله عليك ياسي وش رأيته منك المشلح في يدي أبحطه في السيارة هالي السيارة بعيدة طيب أدخل بس يدي صعبة أمس يدي خلني ألبسه يقولوا ألبس المشلح ويدخل صاحبنا إلى الأمارة من اول ما دخل وسأل واحد قال وين صادر الوارد قال فضل طن عمرك فضل طن عمرك تعلمي على حيك الله يحييك الله ما شاء الله وجاء عند صادر الوارد وكانوا ناس ماسكين سره ويخرون عنه ويقدمونها اول واحد ظنوا ان هذا الشخص اما من كبار التجار ولا من كبار الوجهة ولا من من رفقاء الامير او نحو ذلك اصبح الناس مع الاسب يتعاملون مع الاخرين مثل ما يسمونه في, في امريكا تراغماتيزم يعني اصبح المذهب الن بس اذا انا انت فا منك ابتسم في وجهك. اذا انا انت فا منك اضحك على نكتتك. لذلك تلاحظ لو في اجتماع مثلا في شركة و... والمدير جالس والمدير مثلا على مستوى وجالس والموظفين جالسين في مجموعة مهندسين مثلا ولا طبة ولا وعشرين شخص. وقام المدير واستخفف دمه شوي وقال نكتة بايقة. بالله ما يضحكون. كاكا كل لحظة نكتب معاها تنقدر نكمل الاجتماع فراحة مرضحك فراحة اخي انت اخفت لكن لو جاء اللي يوزع الشاهي معاه صنية الشاهي وحطها قوم تعليقه احلى مليون مرة من تعليقه المدير ما تفصي على وجهك تستخف دمك اطلع برا يالله ولا لي مفصول ليش الاول ضحكت على نكتبه هذه المشكلة في ان بعض الناس اصبح تعاملهم منبني في الحقيقة على المصالح الشخصية لا ينبني على مراد الله تعالى لذلك ذكروا ان احد السلب مرضا مرضا شديدا قالوا فلما اشتد عليه المرض كان فقيرا فانقطع الناس عن زيارته يعني ما هم حصلوا شيء من زيارته وغير مستفيدين ماديا فانقطعوا عن زيارته فلما رأى ذلك ارسل الى احد اصحابه قال تعالى يا فلان انا اريدك في حاجة اقبل اليك صاحبه هذا قالها ما حاجة عجل علي انا مشغول قال يا اخي انا بعطيك سر من اصرار حياتي قال ايش السر هذا قال انا طول عمري اجمع فلوس وتعلم اني اموت الان وليس لي وارث. لا عندي عيال ولا عندي زوجة ما, ما عندي ورثة وقد دفنت عشرة الاف دينار عشرة الاف دينار ثروة يعني يمكن تقدر في عصرنا مئة الف مئتين الف قال قد قد دفنت ثروة عمري كلها عشرة الاف دينار في تلك الزاوية ترى ما يبغيبها اعدل الله سبحانه فاذا انا مت تراها حلال عليك خذها العشرة اخفر الزاوية وخذها العشرة الاف دينار حلال عليك تمتعبها انت وحدها عليك قال لا بسم الله عليك بعد امر طويل ان شاء الله به وينادي الناس زروله ويحضر له من الطف الطعام والشراب ويغير فراشه اللي مقطن اللي هو نايم عليه وغير ملابسه به اشد العناية حتى مات بعدها بأربع خمسة أشهر وهذا كطير كأنه ممرض عنده ملازم فلما مات العمل على تغسيله وتكفينه بأحسن كفان والصلاة عليه ودفنه ويعزونه الناس فيه فلما خطت عنه الأرجول والناس سكنوا وبدوا ينسونه المكتاح معاه البيت أقبل إلى تلك الزاوية في ظلمة الليل وقسم الله يحفر يحفر يحفر ما لقى شيء يمكنه من شدة المرض يبقى يشفر على الزاوية وما اصبعه شوي ثانية خلني احفر هذه ويحفر الزاوية الثانية ما لقى شيء جاء عند الزاوية الثالثة ما وجد شيء عند الزاوية الرادعة حفر البيت كله حفر اي مكان يتوقع ان يكون في شيء من المال فلم يجد شيئا فخرج واقتنع فعلا بما فعل به صاحب واكتشف ان فعلا ما فعل بهذا الا لاجل ان يهتم به لذلك يا جماعة شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع جميع الناس تعاملا يعتبره عبادة يتعبد لله تعالى بها لذلك يبتسم في وجه بلال كما يبتسم في وجه أبي بكر مع الثارث الكبير بينهما يبتسم في وجه عمر كما يبتسم في وجه أقل المسلمين يمشي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وفي مسرد أحمد يمشي مع عادي بن حاتم فإذا بامرأة تنادي يا رسول الله لي إليك حاجة لي إليك حاجة ينظر فإذا الذي عن يساه ملك ابن ملك عدي ابن حاتم أب ما هو بلعب هو ملك وأبوه ملك رجل على مستوى ومع ذلك ما دامها المرأة الضريف عندها حاجة تنتظر مكانك يا عدي ويلهب صلى الله عليه وسلم المرأة يقول ما حاجتك تقول أنا مسكين وفقيرة وأحتاج لكذا ينهي لها حاجتها ثم يعود صلى الله عليه وسلم عن على ذلك لأنه يعود كما أنه مشي مع عدي بن حاتم عبادة بالدعوة إلى الله فذلك استماعي لهذه المرأة الضعيفة هي عبادها تعبد لله تعالى بها لذلك لو تأملت وجدتم يا أن ان النبي عليه الصلاة والسلام احطه الناس ليس فقط لانه نبي لا لأن كان يأخذ بألبابهم وقلوبهم من حسن التعامل يعني كان يسحرهم سحرا من خلال تلطف معهم عنايته بهم كان يتعامل مع كل واحد تعاملا يشعر معه ذلك الشخص انه احب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا اعطيكم مثلا عمرو بن العاص عمرو بن العاص كان من احب الناس الى رسول الله, صلى الله عليه وسلم لكن لم يبلغ في محبته محبة كبار الصحابة اصلى عمرو بن العاص ما اسلمه نہ متأثرا ولم يكن له في الاسلام من التأثير كما لغيره من كبار الصحابة المقصود ان عمرو بن العاص كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل معه تعاملا خاصا بل ليس تعامل خاصا به بل كان تعامل متميزا كم يتعامل مع تقيية الصحابة تعامله متميزا ما هو قد تتصليك يا عمر لكن هذه أخلاق صلى الله عليه وسلم فكان مثلا إذا جاء عمر دخل المجلس و قال النبي صلى الله عليه وسلم تعال هنا يا عمر تعال جلس مكانه، كان يناديه بأحد الأسماء اليه يا أبا عبد الله مع أنه ينادي عمر بأحد الأسماء اليه أبو بكر بأحد الأسماء اليه علي طلحة الزبير عثمان لكن عمر لما رأه التعامل الرائع ظن أنه خاص به دون غيره إذا عمر قال كلام معين أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقد ذكروا في صفة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أخذ أحد بيده لم ينزعها من حتى يكون ذاك هو الذي ينزعها وكان إذا كلمه أحد أقبل بجسمه كله عليه ما يلتفت له يقول عندك؟ خلص السالفة لا يقول إيه ويهتم به كان يفعلها مع عمر وغيره لكن عمر لما رأى هذا التعاون الراقي ظن أنه أحب الناس مطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أراضي يقطع الشك باليقين جاء كذا في يوم هذا ويعني النبي صلى الله عليه وسلم جالس فارغا لوحده أقبل عمر وجلس عند النبي الله عليه الله والسلام يا رسول الله قال نعم عمر الآن يريد أن يخرج ما في قلبه قال يا رسول الله قال نعم يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ سؤال محرج لكن أبغى أطلع اللي في قلبي. من أحب الناس إليك؟ قال صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي؟ عائشة، خلاها من, من الرجال، ادخل الحريم في الموضوع، من الرجال، من الرجال، أي الناس أحب إليك من الرجال؟ قال أبغىها، أبغىها، برضو بطر السهل الحب. طاحبه الغار وزوجه بنته ووقف معه في بداية الاسلام لا استاهل ثم من ثم عمر برضو عمر استاهل الحق استاهل عمر اسلام مبكرا وبرضو زوجه بنت حقصاه صهرة عاد الثالث الكلام ثم من ثم عثمان برضو عثمان يعني من في الاسلام وقد تبرع باموال كثيرة وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ابنته عاد الحين ثم من قال ثم علي برضو علي يستاهل علي رباه في بيته وزوجه ابنته علي الصلاة والسلام ابن عمه ثم من قال ثم طلحة ثم الزبير ثم ثلان ثنا يقول امر وجرى صلى الله عليه وسلم يعزد رجالا حتى حتى خشيت ان يتعلني اخرهم فاذا كان يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم سحر عمرا بهذا التعامل الراقي الى درجة ان عمر ظن ان احط واحد عند النبي صلى الله عليه وسلم فلا نستطيع نحن يا جماعة ان نتعامل مع الاخرين بناء على هذا الاساس قلت الان لما توقف في محطة الهنزين نترا ويفألك الهندي أو تقول له مثلا كم الحساب قال لك مثلا الحساب خمسين ريال طلعت مثلا مئتي ريال او خمسين ريال قلت تفضل كيف حالك انت كويس؟ كيف ماما بابا كله كويس؟ بالله عليك انا اجزم ان صار لعشرة سنوية يشتغل في المحطة اول واحد يسأل عن ماما بابا انت ما تتوقعون معي هذا؟ أليس الناس يشده في الحرب يفتحون كذا بالطرف القزار ويطلع له الهلوس؟ ويأخذ هذاك بعدين ولا يلتفكون له ولا يعطونه وجه؟ انت لما تتعامل مع هالتعاون الراقي سيشعر هذا المسكين الضعيف اللي الناس يحتقرونه يحتقرونه لا لأجل انه مجنون ولا لأجل انك كافر يمكن يمكن انه مسلم يحتقرونه لانه بس من البلد الفلاني طيب هو اللي اختار انه يكون من بلد الفلاني فيكم واحد اختار وين ينولد فيه اختار امه ولا اختار ابوه رب العالمين يحدد انك تكون من هنا ولا كما قال سبحانه نحن قسمنا بينهم عيشتهم في الآية الدنيا وفي في الآية الاخرى ورفعنا بعضهم طوق بعض درجات فلما في وجهه فيشعر هو أنك محب لله. تأتي أحيانا عند البقالة كم يا طبيق الحساق قال لك ثلاثين ريال تفضل كيف حالك أنت كويس كيف ما مضال خلّه ينبسط أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله سلعفة وذكر منها قال سرور تدخله على قلب أخيك المسلم هذا عمل فالح أحب الأعمال إلى الله لاحظ يعني كما أنه يقول القيام اللي حبيب إلى الله وثلاث الضعى حبيبه إلى الله كذلك يا جماعة هذا لما تقول لك حالك أنت كويس لما تأتي عند العامل البسيط في الشارع وتتكلم مع كلمتين هذا مما يدخل عليه السرور ويرفعك الله تعالى به درجات لذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل يبلغ بحسن خلقه درجة قائم الإنصاء صائم النهار تخيل؟ إيش هو حسن الخلق يا جماعة؟ حسن الخلق اللي قاعد اقول لكم اياه ما يحتاج تصرف فلوس ولا تاخذ دورات ولا تدرس الجامعة لأجله ولا يحتاج انك تروح تسوي عمليات تجميل يحتاج بس انك تطبق بعض الامور لأجل ان تحصل عليه سوي لعبد الله بن مبارك انا عبد الله بن مبارك نسمع كثيرا عن حسن الخلق احاديث كثيرة ما أثقل شيء في الميزان يا رسول الله. قال تقوى الله وحسن الخلق. انا زعيم لبيت في اعلى الجنة لمن حسن خلقه. من اقرب الناس منك مجلسا يوم القيامة? قال احاسنكم اخلاقا. يا رسول الله في فلانة تتعبد وتصلي وتصوم وتسوي كل الاعمال الصالحة. لكن يا رسول الله تسيء خلقها مع جيرانها. تؤذي جيرانها. قال هي في النار. شوف كيف ابسل عليها بس سوء خلقيها كل اعمالها قالوا يا قالوا لعبد الله بن المبارك يا عبد الله بن المبارك ما معنى حسن الخلق تسمع حديث كثير حول حسن الخلق صح يا اخي عطري ايش معنى حسن الخلق تلخصها يا جماعة في كلمتين احفظوها وجلس الواحد يعني يكتبها في رجل غير يحطها في سيارة يحطها في مكتبة احفظها ما يحتاج تكتبها لا احفظها قال عبد الله بن المبارك حسن الخلق شيء هين. رباتكم تردونها معي بعد شوي. حسر الخلق شيء إيش هين. وجه طليق وكلام لين. انتهينا. حسر الخلق شيء وجه وكلام. انتهينا. هذا حسر الخلق. وجه طليق يعني لما أجي عند عامل اللي اللي عند الموظف اللي في ال في محطة الوقود محطة البنزين. ابتسم وجهه وجه طريق جاء مثلا الواحد والتقى في بي اخوانه ابتسم بوجوه دخل الى المكتب مثلا السلام عليكم ابتسم بوجوه زملائه واحد دخل على طلابه في المدرسة مثلا بهذا الصبح ما يدخله كلهم طالع من عزاء لا لا يدخل السلام عليكم يا شباب صباحكم الله الخير يلا وين وصلنا وده اشرح وجههم طريق دخل على زملائه في الفتحة مثلا مدرسين مجتمعين بيفترون فرضا وهو مدرس دخل سلام عليكم وجهه طريق واقف عند الإشارة مثلا فالتفت كليمين يمين فالتفت عينه بعين السيارة اللي جنبه. ابتسم في وجهه سلام عليكم. وسلم وجههم طريق دخل على أولاده في البيت دخل جاي تعبان السأنتين ونص من العمل أول ما دخل سلام عليكم ها حمودي اشلونك تعالي عبد الله وابتسم دخل على زوجته في المطبخ سلام عليكم وابتسم دخل على أمه على أبي وجههم طريق دائما تلقاه بشوش مثل ما قال كن دائما البشري كن دائم البشري ان الحرة همته صحيفة وعليها البشر عنوانه صحيفة اللي هي الوجه والبشر هو عنوانها قال وجه طريق وكلام لين ماذا نعني بكلام لين ان يسمع الناس منك ارقل العبارات ان شاء الله وبشر ما يسير فاطرك الله طيب ومن عيوني وحن خدامينك وعلى راسي وعلى هالخشم وبشر ليش يجمع الواحد ما يستعمل مثل هذه العبارات مع الناس لماذا لا يتوقف مثل هذا التوقف مع الاخرين لذلك شوف رب العالمين لما ذكر الوالدين قال سبحانه وتعالى فلا تقل لهما افر ولا تنهرهما وقل لهما ايش كريما قولا كريما ان شاء الله وابشري وما يصير خاطر صلى طيب وعلى هالخشمين ما والله شيره تعالى انا عندي اغلى منك الان يا جماعة الواحد فرضا خطب للستات وبعدين دواجه بها بعد سبوع عقد عقد العقد الشرعي خلاص يعني بيدخل بها بعد سبوع خلاص صارت زوجته واتصل بها بالتلفون من اول مكالمة قالت لها لو سمحت بس خارج بها الايوة قالت بصراحة الشحن حق الجوال عندي مخلص تشحن لي الجوال بمئة ريال هل بيقول لها بدينا من الحين هذا ما بعد عرسنا ها ليوم مئة ريال بكرة ريال انت في بيس بوش بوش اللي صلع كلش هل بيقول كذا لا لا لا لا ماذا يا ولي بس بس مئة ريال ايش يا خلا اجيب لتشركة الاتصالات كلها ايش يا خلا اطير انا شاحب وادخل معك ايش يا خامنة يقول لي مطرس من هالكلام لكن احيان لو تقول لهم يا ولدي والله ان جوالي منتهي الشحن اللي فيه هذه 200 ريال جد لشحن وتعطيه المتين راحوا شحنها ب30 ريال ولها ال... سرين <تصفيق> الباقية شوف الفرق الله يقول على الواردين وقول لهما قول لكن شوف الفرق في للتعامل لذلك يا جماعة قال وجه طليق وكلام لين هذه القاعدة الأولى أن يتعامل الواحد مع جميع الناس تعاملا يتعبد لله تعالى به أقول يا إخواني صراحة نحن إن قد في صلاة الليل او قصرنا في صلاة الضحى، او في قراءة القرآن فلا ينبغي في الحقيقة ان نقسر بحس الخلق مع الناس لعل الله تعالى ان يرفعنا به درجات مثل ما قال عليه الصلاة والسلام ان الرجل يبلغ بحسن خلقه درجة الليل، للصعام النهار ولما قالت ام سلمة يا رسول الله المرأة يكون لها زوجان في الدنيا فاذا ماتت وماتا ودخلوا جميعا الى الجنة فلمن تكون قم سلم تسأل تقول رسول الله الحرم اللي عندها زوجان في الدنيا وماتت وماتت الزوجان يوم القيامة من يأخذها يعرف عليها الأول ولا الثاني فماذا قال صلى الله عليه وسلم هل قال تكونوا لأوسعهما علما أم لأطولهما قياما أم لأكثرهما قياما لا لا ترك هذا كل هو قال تكون لمن لأحسنهما خلقا لأحسنهما خلقا فلما رأى عجبها قال يا أمة سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة هذا الأول الثاني من حسن الخلق يا جماعة من حسن الخلق عند التعامل مع الآخرين أن يكون الإنسان مهتما بالآخرين كيف أن يبدأ الاهتمام بهم نحن احيانا وأن يكون لماحا ايش معنى يهتم ويكون لماحا نحن عندما نتعامل مع الناس احيانا في بعض الاشياء نفعلها لا لاجل انفسنا بل لاجل ان يراها الاخرون يعني نسألك سؤال الآن يا جماعة لو ان امرأة مثلا تعمل مفتكشة في المدارس واراض ذات اليوم انها تروح إلى معهد المكفوفات معهد الامل للمكفوفات يعني للنساء او للطالبات التي ما يرين التي لا يبصرن. يعني عميان زين عندها تفتيش في الادارة هو في اي مكان وتعلم هي أنها من يوم تدخل المعهد إلى أن تخرج ما في يمكن أحد يشوف إلا الفراشة اللي تشتر والبقية كلهم عميان هل هذه المدرسة قبل ما تذهب ستقف أمام التسريحة في البيت وتصلح جدام المراية وتصلح تسريحة وتحط الكياج ومدرئيش بعدين تروح هل ستفعل ذلك ولا لن تهتم بمظهرها أجيبه لن تهتم كثيرا لن تهتم كثيرا بالمظهر وذلك لأن الإنسان أصلاً يفعل هذا الاهتمام بالمظهر لأجل أن يراه الآخرون، لكن لو أنك ستخرج إلى إلى مدرسة فيها من يراها ستحتم، أنت الآن لما تذهب إلى عرس، فتجد أنك كلما زادت أهمية هذا العرس وزاد شأن الناس الذين يحضرون سوف يزداد اهتمامك بمظهرك كثيرا صح ولا لا يا جماعة، صح ولا لا، أنت الآن لما طرداً، لما يكون عندك ذات اليوم عشاء. وبعدين مثلا قالت الوالدة من اللي بتعشى عندك؟ تسوى الله تنعم يا شباب الحارة لن تكون اهتمامها بكيفية الطعام وتنميقه وتزويقه ونوع الانية والصحون اللي تحط نوع الكاسات والسماط و... وتنويع الحلاء ومدريه لن يكون اهتمامها مثل لما تقول يوم معازم ثلاثم الدكاثرة اللي درسوني في الجامعة اختلف الموضوع اذا نحن واحيانا نفعل بعض الاشياء لأجلها يراها الاخرون طيب ايش اقصد انا بهذا اقصد يا جماعة ان الناس اذا, اذا فعلوا شيئا لاجل ان نراه لابد ان نثني عليهم بذلك برضو يحتاج الى تبسيب اعطيك مثال الان يا جماعة لما انت لبس لبس حلو ولا لما كنت طيب الطيب حلو مثلا مرة يسكده ولقيت لك اطياب على خمسة ريال وعشر ريال تركتها وخدت لك طيب بثلاثمائة وخمسين ريال خدت الطيب تطيبت بس وذهبت الى عرس. أنت الآن وأنت قاعد تسلم على الناس طيب ما تطيب اللي في العروس الكبار أساسا ألا يدخل إلى قلبك السرور إذا سلم عليك واحد وقال آه ما شاء الله وش الأطورات الحلوة ألا يدخل م. إلى قلبك السرور بهذا ولا يا جماعة تفرح أنت أنت ما تطيبت لعشان يعجبون بك وحتى يشمون الرائحة ويتسلقفونها منك أي وكذلك لو أنك شخفت جيت بتروح ذات اليوم مثلا المدرسة اول يوم كده تدريسي ومشخص وشارش معه جديد وكاوي صح ومضبط اموره كلها بالجزمات حلو وطالع اول ما دخلت مثلا قال لك واحد من زملائك ما شاء الله وش هل تشخيص اتلان اليوم على حريص يا اخي الا يدخلوا الى قلبك السرور ولا لغلصان طيب ما دام يا جماعة ان الناس يسرون بسماع مثل هذه العبارات لماذا لا نقولها لهم ليش ما نقولها لهم خطيب جمعة مثلا انتهى من خطبة الجمعة وبعدين جئت انت ليه وقلت الله يجزاك خير يا شيخ والله ان الخطبة رائعة الله لا يحرمك اجرها يفرح هو ومسكينك على طول الليل ست ساعات قاعد يكتبها الخطبة والله قاعد يدورها في الانترنت ينبسط لما الناس يلمحون انه فعلا تعب لما زوجتك تحطلك طعام وتأكل انت من بعدين تقول ما شاء الله تسلم يدينك يا المفلان الله وش الحركات واش رب طبخ الحلو واش بكرة تروح تطبخ لك طبخ احسن منه الان لما الواحد زوجته مثلا في البيت جاء ليلة من الليالي وبعدين لقى المرة مثلا مغير الشيء في غرفة النوم خذت الدولاب حطته صار بعد ما كان يمين وبعدين خذت سريره ولفتها لفة معينة عزلت شي في غرفة النوم غير المسلوق هي ماذا تنتظر منك لما تدخل غرفة النوم هل تنتظر انك تروح تدرب راسك ما تدري الى الصفقة السرير؟ لان تقولوا احسبها الدولاب؟ وين الدولاب يا جماعة طخل لهذا الدولاب وتغير وترقيت هل هي تنتظر منك هذا اجيبه لا ماذا تنتظر منك ان تكون لماحا تنتظر تقول ما شاء الله وش هالحركات والله صراحة الليلة كأني عدت جديد وش الغرفة الحلوة وش هالتغيير وش هال... تنتظر ثلاثة اربع كلمات بعدين اخمت جعلك ما تقوم لا يعني... يعني لكن ان يكون الواحد يا جماعة يعني قاسيا ما عنده اي ملاحظة هذه مشكلة لذلك شوف الناب يطلع له كيف كان يعني يدقق في هالامور ويدخل السرور على الاخرين منها اول ما هاجر الصحابة الى المدينة تركوا اموالهم وديارهم في مكة واقبلوا الى المدينة النبي عليه الصلاة والسلام تحلل سريع لمشكلة الصحات الذين جاءوهم ما عندهم شيء اخى بين المهاجرين والانصار قال خلاص انت اخو فنان اخى بين المهاجرين والانصار اخى ايضا بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. قال انتما اخوان قلاص يعني تطعم مما تطعم تسكن عندك تدبر هذا اخوك جاء سعد بن الربيع سيد مسادة الأنصار جاء إلى عبد الرحمن بن عبد قال عبد الرحمن قال نعم قال أنا أكثر أهل المدينة في معنا تعال بقس المال نصفين تأخذ نصه وأنا نصه وعرض عليه أنه زوجه قال عبد الرحمن جزاك الله خير بارك الله لك في نفسك ومالك دلني على السوق أنا أدبر نفسي كثر الله خيرك ما أريد أمد يدي لأحد المفروض الإنسان يكون كذا يكون عنده عزة ذات الله خير وكثر الله خيرك ما لكن دلني على السوق انا صحيح ما عندي فلوس لكن عندي عقل تجاري عندي خبرة كجارية استطيع بهذه الخبرة اني ادبر نفسي دلني على السوق السوق انت ما معك ولا قرش فدلني على السوق انا ادرى تلك ان ابدت بوا رح رحميني فر لحد ما تصل للسوق جاء ودخل السوق ما معه ولا قرش ما معه ولا درهم دخل وجاء عند طاحت بضاعة بشتري منك البضاعة لكنه بسددك بعد شهر قال ما في مشكلة خذ البضاعة وراح وباعها وبعدين عنده قدرة على يعني وصف البضاعة وعلى اقناع الزبون باعها بسرعة صار معها فلوس اخذ الفلوس راح يشتري بضاعة ثانية وباعها جمع له قرشين وسدد ذاك الرجال وصار عنده فلوس. راح وتجوج. ثم ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما عليه. اول ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رأى على ثوبه أثر وجع زعفران ماذا نعني بوجع زعفران يعني أثر طيب نسائي فإنه صلى الله عليه وسلم لما رأى على عبد الرحمن أثر طيب نسائي لمح وانتبه وقال ولم يكن صلى الله عليه وسلم عديم الملاحظة لا كان يدخل السرور إلى أصحابه قال عبد الرحمن قال يلبيك قال مهيم يعني ما الخبر اليوم تطيبين ما الخبر انبسط عبد الرحمن زين النبي صلى الله عليه وسلم لاحظني اني معرف قال يا رسول الله تزوجت امرأة من العنصار قال تزوجت ها؟ قريب يعني ما صار لكسبوعين ثلاثة تزوجتها قال نعم قال فما افتقتها من وين جبت فلوس الصداق المهر قال يا رسول الله افتقتها وزن نوات من ذهب. يا الله يدي من الرخ النوات اللي داخل التمرة الفصم هذا العدس اللي داخل التمرة طلعوه وزنوه وعطوها وزن ذهب يعني ثلاثة اربع قرام قرامين هذا مرة وراح قال وزن نوات من ذهب فقال صلى الله عليه وسلم اولم يعني نبغى نفرح معاك اعمل وليمة أولم ولو بشات لو داخد بشات وتجبحها وتعزمنا عليها فكان عبد الرحمن بعد ذلك يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعني لمح النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ويدخال السرور عليه جعله يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. لماذا يجمع لا نمارس هذه القاعدة مع اولادنا مع زوجاتنا مع اخواني ليش ما نمارسها احنا نبغى برامج عملية نبغى شيء نطبقه من الليلة اول ما تشوفه لدك طردا ذاك اليوم متسبح ومتنظف مثلا او يا خالد والله انك اليوم حلو ما شاء الله اليوم مضيف بكرة ما يحتاج تقول له راح تسبح وتنظف هو من نفسه يروح لما تدخل ذاك اليوم تلقى زوجة متحمسة ذاك اليوم تنسى البيت كله ودائم وصخ البيت مثلا قلت ما شاء الله والله اليوم الله ينظف سيئاتك كما نظر في هالبيت والله العظيم انك ما قسر بي اليوم ما شاء الله ان البيت رهيب عملت اكل تلبست لك لبس حسن الوالدة ذاك اليوم صوت غدا جميل ايش اللي يمنعنا يا جماعة لما نتعامل مع الاخرين أن نحاول أن نكسب قلوبهم بمثل هذه الأفضل وكما ذكرنا لكم مرارا كما ذكرنا لكم مرارا أن الكلام الذي نتكلمه للناس هذا التلاش يعني هذه الأخلاق التي نذكرها لأجل أن تكسب الناس كما قال لا خير عندك تهديها ولا ماله بل يسعد النطق إلا بيسعد حاله. يعني إحنا ما نبغاك حتى يحبك الناس توزع عليهم 500 ريال ولا نبغاك حتى يحبك الناس أنك تبدأ يعني كل واحد تعزمه تلفحلة جهتين نبغاك بس تمارس نوع هذه المهارات التي نعل الله تعالى أن يجرك عليها الأمر الثالث لا تهتم بفغائر الأمور اسمعنا لا تهتم بفغائر الأمور أعطيكم مثال نفرض يا جماعة واحد طرد يعني كان ذاك اليوم داخل عرس نكن الضوء ومتلبس وكاوي الغتراجين وحط العقال وقاعد يشخص حول نص ساعة في السيارة قبل لا ينزل ومضبط موره وطيب ومصلح نفسه التصليح يعني حتى السود ما تلقى فيه ولا عبس. ودخل الرجال وبدأ يسلم على الناس وهو اصلا زواجه بعد اسبوع فالناس اهلا يا عريس ان شاء الله نجي زواجك بعد اسبوعه مبسوط اول ما بدأ يسلم على ثلاثة اربعة اكبر احد الصغار ابو سبع سنوات كده مشاغب وجاء ومسك الغطرة من الخلف زين وجرها طاحت الغطرة وطاحت الطاقية وطاح العقال ووجا في شعره عادة ان الناس في هالمواقف ماذا يفعلون شو يسوي عادة ان الواحد يا ولد الله يقطع الله يلعن الله يبدل أن يسب يمكن إلى عن جثته الخمس عشر ويمكن تطية والبذر يضحك رايح والناس يضحكون عليك طيب هل الحل لهذه المشكلة انك تلحق البذر وتطقة سؤال لا مثل أحد الشعراء لما هجى احد الخلفاء فامر به الخليفة امر به الخليفة وجعل امام الناس واخذوا غائط اكرمكم الله ولطخوه فيه جزاء الله ورح فرح الرجال واختفل ثم انشأ قصيده يقول فيها للخليفة يغسل الماء ما فعلت وشعري ثابت منك في العظام الخواني يقول للتوطيخ غسله انسان الناس لا أكل القصيدة اللي نقولها فيك. أشوف الى الان إن افترى وصار له يمكن ألف سنة. فكذلك الموقف لما البصر يسحب شماغه لا تهتم بصراحة الأمور. طيب ما هو التصرف الصحيح مثل هذا الموضع؟ التصرف الصحيح يا جماعة ان الواحد يتعامل بعقل ولا يتعامل بعاطفه. ماذا نعني يتعامل بعقل ولا يتعامل بعاطفه؟ أنت ما معي الظاهر مع الطفل طبعاً. يا أخي الشكل كله واحد يقول ولده رح ضع شان يطلع صورته. ها? ثم عيون له طيب ما هو التصرف الصحيح في مثل هذا جاء هذا وسحب الغطرة وطاحت أنا ألكر أنه حصل لي موقف قريب من هذا مرة كنت في مجلس فلما كنت قاعد ألقي كلمة تقريبا يعني أو كان في أسئلة وكذا وقعد أجيب على الأسئلة في مجلس عند بعض أبناء عمي بس كان في يومناس كبار شوي وأنا جادس جاء ولدي. ولد الحين في سادس، لكن ذيك اليوم كان ما بعد درس يعني يمكن عمره ثلاث أربع سنوات جاء عندي وقرب، أنا ما أدري وش يبغى، يمكن لما جاء إلى عطنا مفتح السيارة ولا نبغى نمشي ولا شيء كذا وش عندك عبد الرحمن؟ فتفاجأت ان سح مسك غطرتي سحبها على الأرض ما أدري من اللي جاء إلا ذاك اليوم المجرود اللي قال رح أسحب غطرت بوك طبعا حاضر ونتيجة تلقي كلمة على الناس وكلهم عيونهم عليك وتمسح غطرتك على الأرض. قوي ولا ولد راح يركض وانا بره بر بطلع على الحاجة عند الحريم فالتصرف الصحيحة يا جماعة مثل الامور أنت تصرف بعقل لا بعبثة يعني جاء وانت في العرس وسحب غسرتك وراح خلى تجيل، كاك يا ولا مشكلة والله يا اخي وطمن على الارض وكل الطاقية والبسة والبس غسرتك مرة ثانية وكمل السلام الان يزاد اعجاب الناس بك او لا يا جماعة ولا? طيب لو انك قلت يا ولد الله الوجه يقطع البزران. يا خلاد دخلون بزران في العروس. وقالت سينتقدك الناس. سينتقدك الناس. ويطلون مش المخطفة هذا اللي يلعبون بالبزران. لكن لما يصير الواحد يتصرف بعقل لا بعاطفة. في غالب الاحيان يوفق. كثير من الناس اليوم في الحقيقة عند تصرفهم مع الاخرين يتصرفون بعاطفة ولا يتصرفون بعقل. كم من الناس اليوم في المجالس. يفقد الآخرين بسبب الفاضه لانه ما يقدر يتصرف بعقل فتلقاه عليه علي الناس يبدأ يسب هذا ويتكلم على هذا ويحدث بينه وبينه مشاكل بسبب انه يهتم باشياء تابعة يهتم بفغائر الامور اذا استطعت أنت انك تغبط نفسك وتمشي الامور وفقت تقول عائشة دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما أول ما دخل عليه الصلاة والسلام إلى ال بيته كان جائعا فقال عندكم طعام؟ جائع يبغى أكل. قال عندكم طعام؟ قالوا ما عندنا طعام. ما عند؟ ما سوينا ذاك اليوم أكل؟ عايشة إما نامت رضي الله عنها ولا وقع عايشة. المهم ما سووا أكل. قالوا ما عندنا طعام. ليش قال صلى الله عليه وسلم هل كبر الموضوع وقال طيب ليش ما سويته فطور ليش ما خبرتوني واحنا ندبر نفسنا ليش ما علمتوني قبل وانا بطر عند واحد من انصار ليش لا لا لا ما, ما يهتم بتغائر الامور اشش اسوي قضية عشان فطور ما عندكم طعام قالوا لا والله معلش ما, ما في طعام قال اني اذا صائم واسحبها صاغم الى المغرب ليش يحرك عصابه سوي قضية يضرب مع عرقه ولا يصاب بمرض خل مش الأمور دخل يوم ثاني. قال عندكم طعام؟ قالوا عندنا طعام قال هاتوا قربوا إليه طعاما ناشفا يعني خبز مثلا أو شيء قالوا ناشف يحتاج إلى شيء يرطبه إما حليب ولا لبن ولا مرق أي شيء يرطبه قال عندكم إدام ناشف هذا عندكم شيء يرطبه؟ قالوا ما عندنا إلا الخل الخل معروف يا جماعة لو تشرب لك ملعقة خل يشبت عندك هنا في الحلق الخل الان اللي يتوين لحم مشوي إذا بغيت اللحم يستوي بفرعة نجعت في خل عشر دقائق ربع ساعة حتى يستوي بفرعة فقال شاب رآه من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم, متحمس أنهم متحمسون بالخل وهذا اللي عندنا قال هاتو مشي مشي نفسك بس هاتو أحضروا, أحضروا الخل وجعل صلى الله عليه وسلم يجعلوا من الخل على الطعام ويقول نعمل إدام الخل نعمل إدام الخل شكوا جماعة القدرة على السعادة القدرة على انه يمشي الامور في يوم ثالث جلس صلى الله عليه وسلم عند عائشة ارسلت اليه ام سلمة طعاما نعم يوم عائشة بس ام سلمة طبخت عكل وارسلت ادخل ليه يدوجه اول ما دخلت الجارية الصغيرة بالطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هذا بعثت فيه اليك ام سلمة غفظت عائشة كيف ترسل الطعام في يومي يعني انا قاعد عندي جوعان يعني حتى الأكل مخ... حتى ال... اليوم مخله لي ينافسوني عليه فوقع في قلبها ما يقع في طلوب الطرائر فغضبته جاءت رفعت يدها وضربت الطبق وانكسر الطبق وانتظر الطعام على البساط أول كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم رفق مشي الأمور تسوي قضية وصراخ أشان أكل حينظم نجمعه نظر إليها ثم قال غارت أمكم آه غارت أمكم غارت عريق عشان تحبني زوجة كلما زاد حبها لزوجها ازدادت غيرتها عليه شوف كيف يأخذ ينظر إلى الجهة المشرقة من الموقف لا إلى الجهة المظلمة ينظر إلى أن عائشة ماته وتشيئ إلا تحبني ما نظر فقط إلى الطعام الملتور لا قال غارت أمكم غارت أمكم يعني أم المؤمنين غارت لحد ما سكن الغضب عنها ثم قام صلى الله عليه وسلم إلى الطعام وجمعه وأكل بعدين أخذ من طعام عند عائشة وضعت في طبق ثاني وأرسله إلى أم سلمة ولما ذهبت الجارية بالطعام الثاني جعل يقول طبق بطبق وطعام بطعام والجارية رايحة والله لا صرخ ولا حصل شيء ولا جاء الجيران حلو الموضوع ولا شيء نحن يا جماعة لو استطعنا أن نتغابع ما أقول نصير أغبياء لا نتغابع يقول ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه من? المتغافي اللي يمشي الامور ولا يدقق على التوافة ولا يحدث مشاكل كثيرة على اشياء صغيرة خاصة اذا كانت الامور امور دنيا اذا كانت امور دنيا لذلك تقول عائشة رضي الله عنها ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط يمكن يغضب عشان حظ نفسه ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. ولا قالت إلا أن تنتهك حرمة من محارب الله إلا إذا جاء ما صلينا ولا عرف أن شيء محرم يغضب أما أمور غدا بكر غدا تأخر إنعاله ما لقاها لقا مرمي على الأرض كان يمشي ينبه على الشيء لكنه يمشي صلى الله عليه وسلم. ما كان يتقطق ويحدث مشكلة منها وقالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أحد قط لا يمكن يضرب قالت لامرأة ولا خادما أبت إلا أن تنتهك إلا أن يجاهد في سبيل الله تقول لا يمكن يضر بداه إلا في القتال في سبيل الله أما اللي يدخل في البيت ويزهتاك له ما توقع اللي في وجهه مرطه اللي في وجهه ولده بالله هذا بلا شك أن ينطبق عليه سوء الخلق اللي قال فيه عليه الصلاة والسلام وإن سوء الخلق ليفتت العمل كما يفسد خلوا العسم النقطة الرابعة كن بطلا ماذا نعني بكن بطلا كل من يستطيع يا جماعة ان يطور قدراته فهو البطل لما يأتيك انسان الان ويقول لك يا اخي الطبع يغلب التطبع انا ما اقدر اني غير طبيعتي انت قل لي لا تغضب اخي ما اقدر انتك نفسي انا غضوب وامي غضوب وصاني غضوبين وسواقنا غضوب وشغالتنا غضوب وجرامنا غضوبين كلنا يا اخي ما اقدر انت تتخلف ما مالا اطيق نقول أنت انت في حقيقة الحال كذاب ليش كذاب بل ليش جبان لأنه لا يمكن أن يكون هناك شيء يعني عند الإنسان خلق معين لا يستطيع تعييره إيش الدليل على هذا الدليل على هذا يا جماعة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الحلم بإيش بالتحلم ما قال إنما الحلم من الله وانتهينا أنت خلقك الله غضوب الله يعين أمك وفوك خلص انتهينا لين تموت لا لا قال إنما الحلم بالتحلم كيف يا جماعة قوله بالتحلم مثل لما نقول انما الكتابة مثلا بالتعلم انما السباحة بالتعلم كيف السباحة بالتعلم يعني تتعلم مرة مرتين مرة تغرق مرة تطيح مرة, مرة تخاف مرة اربع مرات عشق تتدرب تتدرب لحد ما تصل الى القمة كذلك قال انما الحلم حتى تصير حليم قادر ان نفسك قال بالتحلم نتمسك نفسك مرة تتعب مئة المرة اللي بعدها قمت نفسك ستة على تسعين المرة اللي بعدها قمت نفسك ستة على اللي بعدها ستة على اللي بعدها ستة على ستين إلى أن يصبح خلقتك أصلاً الحلم. قال إنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر، إنما العلم بالتعلم، ومن يتحرى الخير يعطف، وما يتوقع الشر يوقع. كل هذا يا جماعة يدل على أن صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أصلاً بأن نبذل ما نستطيع لأجل. تطوير قدراتنا تطوير انفسنا حتى يستطيع الواحد ان يصل الى القمة اذكر القيت مرة الدورة الموسعة في هذا فن التعامل فكان عندي واحد من الشباب حضر انتهت الدورة وراح، فأمر القيت الدورة مرة اخرى وكان وزعنا عليهم نفس المذكرات وفي عرض بوربوينت ونفس العرض يعني اللي بيحضر مرة ثانية مشكلة لانه سيكرر عليه الكلام تفاجأت ان صاحبي واحد من الشباب حاضر الدورة مرة ثانية دافع رسوم مع انه سيعطى نبك الشهادة لن تفيده فلما وكتنا بالصلاة انت على جنب قلت زايد انت ما حضرت معي قبل شهر قال بلى قلت طيب ما الذي جاء بك تحضر من رجولة تعلمت بعض القواعد واخذت وطبقها سملائي امي ابوي اخواني جيراني اصطقائي كل المقرال لي والله يا زايد انتم تغير والله سرنا نحبك والله سرنا نفرح اذا اتصلت علينا والله سرنا كذا وكذا يقول لاحظوا اني التغير فجئت مرة ثانية لأجل انك وأكد هذه المسألة عندي اذا يا جماعة نحن في الحقيقة نستطيع نطور قدراتنا ليش ما نطبق هذه المسألة التي ذكرناها لعل الله تعالى ان يرفعك وان ينفعك بها خذوا الخامسة الخامسة اعتذر في البداية حتى لا تعتذر في النهاية ماذا نعني اعتذر في البداية حتى ما تعتذر في النهاية في كثير من الأحيان يرجع بعض الناس إلى بعض الأشخاص لأجل طلب بعض الحاجات جيت واحد يقول لك مثلا يا أخي أبيك تكلم لي ولد عمك اللي يشتغل في المستشفى الفلاني حتى يسوي لنا مناس أو واحد يقول لك يا أخي يكلم لي ولد خالك اللي يشتغل في المرور حتى يمشي لها المخالفة أحيانا بعض الناس يرتزم بأشياء لا يمكنه أن يوفي بها تلقاه يقول خلاص ان شاء الله بكلم ولد عمي ولد عمي اصلا ما يعطي وجه ولا يطلب ولا, ولا يستجيب له في اي شفاعة فما تلتزم اعتذر من البداية حتى ما تعتذر في النهاية كونك من البداية تقول والله يا اخي انا ودي اخذنك واحب لك الخير واشعر بمعاناتك لكني والله يا اخي ما اقدر اني افيدك في هذا كونك تقول له الكلام من البداية احسن من ان تعده ثم بعد ذلك تبدأ تقول والله آسف ولا قدرت ولا لقيته يبدأ يلومك اذكر في مرة من المرات ألقيت محاضرة في احدى الجهات العسكرية انتهت المحاضرة كانت محاضرة مبكرة في الطابور الصباحين كانت الساعة فت صباحا اقبل اليه واحد من عسكر قال يا شيخ محمد ابواث في شيء مهم جدا جدا جدا جدا, جدا, جدا, جدا خلاص يكفي جدنات وش الشيء المهم قال ما قدر اقولها الحين المستاجرين وين اشوفت قلت والله عندي بكرة محاضرة في المسجد الفلاني قل ابجك تالت المحاضرة في مسجد في الزلفي يعني المحاضرة في الابلة في الرياض وبطلع الزلفي بكرة افلقي محاضرة حول 200 كيلو وراح لي في المحاضرة هناك حضرها حتى يكلمني شوف الموضوع المهم هذا اللي عنده طلعت من المحاضرة اللي في الزلفي من داب المحراب اللي الرجال جاي وراي بسرعة وحاتي وقف معي قال انا اللي كلمتك أم جبط موضوع مهم جدا جدا جدا اقول طيب تعال تعال تعال. وقف انا ويا عند الاستاذ قال لي الشيخ انت قال لي الشيخ انا اخوي معه سادس ابتدائي وانا ظليت الوضع كبير جدا يعني وامره جمل اللي ضارب 200 كيلو قال لي الشيخ انا اخوي معه سادس ابتدائي وعنده رخصه عمومي ونبغاك ابغاك تدبر له وظيفة قلت والله يا اخي انا ماني مسؤول في ديوان الخدمة المدنية ودي والله اني اقدربر له لكن يا اخي الله يوفقك ويكلفك بشهادات وفي الجامعة ما لقينا لهم وظائف كيف لقال له هذا وظيفة قال يا شيخ انت اعرف ناس ولك علاقات قلت والله يا اخي اني ما اصطيها حاول فيني بده يضغط علي يضغط علي وانا فعلا ما لا اقدر حاول حتى تتبع له الدوائر الحكومية حتى تدبر له وظيفة قال لي في الاخير حتى يطلع من الموضوع قال لي طيب خذي يا شيخ هذه الورقة فيها رقم تلفوننا ورقم أو اسمه كاملا اذا لقيت له وظيفة اتصل بي هو الان يريد ان يعطيني خير على اقل يمسكني بس قلت خل الورقة معك ذات الله خير انت اذا لقيت له وظيفة وانت تدور واحتجته ان واحد يتصل على مدير الشركة او كذا يتوسط له تك علي وممكن يقبل وفتني اذا اتصلنا له اما اخر الورقة لا لا لا تذكر يا شيخ يا ساعدني قلت والله ودي ساعدك يا اخي انت سوى عند عيوني ومن هالكلام الجميل الى انسحة نفسي تدري اشياء قال والله ازاك الله خير يا شيخ ولا قصرت ولا ادري انك لو تقدر تبدل شيء كان بذلت والله يا شيخ محمد قلت له قال والله مرة من المرات جارنا المسؤول فلان وذكر واحد من كبار المسؤولين زارنا وجيت عنده وشرحت الموضوع وعطيته الورقة والان صار لأذ أربعة شهور والله ما قفره عليه الله لا يوثقه الله لا يعطي العافية الله وبدأ يدعو عليه قاله قبل شهرين مر ابنه العميد فلان المعروف وأعطاني إلا وعطيت الورقة وإلى الآن والله ما سوى الله لا ينسكه قلت في نفسه إيه لأني ما أخذ له ورقيت عن صرف رقم ثلاثة تعلم لكن تعلم هذا من البداية وختاما, وختاما. تقبلوا تحياتي